خرجوا من دربهم ولهوفرته ورزقهم كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريق وإن فريق من المؤمنين لكاره يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يرسافون إلى البوت وهم ينظون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقضى عذاب والكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إف تستغيثوا لربكم فاستجاب لكم فاستجاب لكم أنموا من دكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرا ولتضمئن به قلوبكم ومن نصر إلا من يضل الله إن الله عزيز حكيم إذا غشكم وعساملة منه وينزل عليكم وينزل عليكم من السماء ما يطهر قلوبه ويذهب عنكم رجس الشيطان ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدار. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمانوا سألقي في قلوب الذين كفروا الضعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنام Zalik b-ınn-ıhım şa-ıb Allah ve Rasul-ıhı, v-ımiy-ı şa-ıb وَأَنَّ للكافر النَّارَ لِلكَافِرِينَ عَذَابًا نَّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا رَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا إِذَا رَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا الْأَدْبَارُ فلا تَنلُوهُمُ الأَذْبَابُ وَمَن يُؤَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرُهُمْ إِلَّا مُتَحَفِّفًا إِلَّا مُتَحذِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّذًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ جهنم انه وبئس المصير فلن تقتلوا ولكن الله قتلهم وما رميت İnna Allah sabi'ul maliim, zârikum Allah ruhul kaidi al kafirin. Gördün, gördün, ve senin tuzunun fiatın şey olur, ve senin tuzunun fiatın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 الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو أسمعهم لتعلم وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله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 تخافون أي يتخطفكم الناس فأوافكم تخافون أي يتخطفكم الناس فأوافكم فأوافكم وعيادكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون.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 أولادكم فيتنا واعلموا أن ما أموالكم وأولادكم فيتنا وأن الله عٰلٰم. رَجَاءُ اللَّهِ يَجْعَلُ لَكُمْ فُرْقَانًا يَجْعَلُ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيَكَفُّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ وَإِذَا يُنْكِرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا قالوا قد سمعنا لون شاء لقلنا مثل هذا إن هذا إن الطير الاولين وافقال الله ما كان هذا هو الحق من عندك فانطب فانطب علينا حجارة من السماء اويتنا بعذاب أليم وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وما كان الله يستغفرون وما كان الله ليعذبهم وَأَنْتَ فيهم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 يقول ولكن أكفرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصياف فدوق العذاب فدوق العذاب بما كنت تكفر ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسيؤنفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثُمَّ يغلبون ثم يغلبون والذين كفروا جهنم يحشرون ليهيز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولا لياميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بأعظمه على بعضين فيحكمه جميعا فيحكمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الصاصمون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد نضت سنة الأولين وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا امن الله حمنا نعمه المولى ونمنا عصين واعلموا ان ما ظلمتم من شيء فان الله عليم فأن لله كمسه وبالرسول وللقربى واليتامى والمساكين وبن السبيل والمساكين وبن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قبيل إذ أنتم بالعجوة في الدنيا وهم بالعجوة القصوى والوكب أسفل منكم ولو تواعدتم لفتلستم ولكن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 ولن أراكهم كثيرا لفشلتم ولتناسأتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليهم بلا في الصدور وإذ يريكمهم إذ انتقلتم في أعلكم قليلا ويقللكم في ليقضي الله أمرا كان مسعودا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا رقيتم فئة فاثبتوا فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تصلحون وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا وَلَا تَرَكُوهُ فَتَضْشَرُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُم وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ ضَرًّا وَرِئَاءَ النَّاسِ ويقضون عن سبيل الله والله بما يحملون محيط وإذا نلم الشيطان أعمالكم وقال لا غريب لكم وقال لا غريب لكم اليوم من الناس وإن جهل لكم. فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ كَطَّعَ عَلَيْهِ وَقَالَ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَفِيعُ إذ يقولوا المنافقون على الذين في قلوبهم نرى الغضب لا إدّلهم ومن يتوكّل على الله فإن الله عزيز حكيم ولم ترى اِذْ يَتَوَسَّلُ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ يَرْغَبُونَ إِلَى رَبِّهِمْ وَأَذِلَّةٍ وَذُلٍّ عَلَى ذَهَبٍ حَرِيرٍ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ ليس وَمَنْ اللَّهُ لَا يَسْتَبِضُ لَهُ مِنَ الْعَذِيدِ سَجَدَ بِآلِ فِزَعٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ قَبِلِهِ خَافَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ العطاب. ذلك بأن الله لم يكن غير نعمة أن عملها على قوم حتى حتى بأنفسهم بأرضهم وأن الله سميع عليم كذب آل فرعون والذين من قبلهم. كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الزواب عند الله الذي فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يكتكون فإما تسقطنهم بالحرب فشدد بهم من خلفهم لعلهم علمهم يذكرون وإنا تخافن من قوم خيالة فانزز إليهم على فواء إن الله لا يحفظ الخائم ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يحجزون وأعزونهم ما استطعتم من قوة ومن صباق الخير ومن صباق الخير ترهبون به عزو الله وعزوكم وآخرين من دونه لا تعملونهم الله يعلمهم وَمَا تُرَاقِعُ مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفِّي إلَيْكُمْ يُوَفِّي إلَيْكُمْ وَعَنْكُمْ لَا تُغْلَمُونَ يُوَفِّي إلَيْكُمْ وَعَنْكُمْ هو السميع العليم وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسك الله هو الذي أيدك عَلَيْكَ وبالمؤمنين مِنْهُ بين قلوبهم لو أُمُّ ما في الأرض فَأَمَّا ما فِي بين قلوبهم ولكن الله تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ يا أيها النبي حذبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حذب المؤمنين على الحتاج إن يكنكم عشرون صابرون يغلبوا مئتهم وَإِنَّكُمْ إِن كُمْ أَضُرُّ يَظْلِمُ الْفَرِّ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا لَا يَحْفَظُونَ الْآَنَ فَأَصْفَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِي كُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِي سَيَكُونُ مِنْكُمْ أُنْصَارٌ صَابِرَةٌ يغْلِبُونَ 20 وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَنكُنْ يغلب يَغْلِبُوا 20 بِإِذْنِ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله أزيد حكيم لولا كتاب من الله سبق لبثكم لمستكم فيما أفضتم عذاب عظيم فكلوا منا خلنتم حلالا طيبا واجتقوا الله إن الله رحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى قل لمن في أيديكم من الأسرى الله في قلوبهم خيراً يحبهم يأتكون خيرا منا أخذ منكم ويرزق لكم ويرزق والله الغفور الرحيم وإن يريد خيانتك فقد خالف الله من قبل فأمكلا منهم. فَهُوَ كَانَ مِنْهُمْ وَالْوَابِعُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَتُبْ عَلَيْهِمْ في بِتَوْبَةٍ مِنَ اللَّهِ وَالَّذِينَ, آوروا والذين آوروا وَنَصَرُوا أولا كَذٰلِكَ عُومُمَ ثَوْرِهَا اُبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ ولا يتلئ مِنْ وَلايَةٍ إِنْ شَيْءٌ حَتَّى تَهَاجِرُوا وَإِنْ اسْتَرْقُوا فِى الدِّينِ فَعَنَيْتُمْ نَصُؤُ إِلَّا عَلَاقًا إلا على قوم ديركم ودينهم مساك وَوَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ رَقِيبٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا ضُبُعٌ أُولِي الْأَرْضِ ضُبُعٌ إِلَّا تَجْفَعُوا مُتَكُومٍ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَبَصَارٌ كَبِيرٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا والذين آمنوا ونصروا والذين آمنوا ونصروا هؤلاء كذل حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من دعوت وهجروا وجاهدوا ما كن